هو الذي خلقكم من صين ثم قطى أجلا وأجل متمّا عنده ثم أنتم تمتعون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سوّكم وجهركم ويعلم ما تهتمون بس اعون بالله من الشيطان الرجيم سبق في الدرس الماضي ان شرعنا الكلام على البسمله اليس كذلك طيب انتهينا الى قوله تبارك وتعالى باسم الله وذكرنا ان هذا الاسم العظيم هو اصل الاسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل اما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمه اشتق من الرحمه ولكنه على صيغة فعلان وهذه الصيغة تدل على الساعة والامتلاء فيكون معناه, معناه أنه ذو رحمة واسعة ذو رحمة واسعة ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة يرحموا يرحم من شاء عز وجل. فهي أدل على الوصف منها على الفعل، أدل على الوصف أن الوصف الله منها على الفعل أما الرحيم فهي صيبة مبالرة من الرحمن لكنها أدل على الفعل منها على الوصف فسبقت الرحمن لأنها وصل وآتت الرحيم لأنها فعل فهو رحمن يرحم رحمن يرحم رحمن يرحم عز وجل وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن رح أن الله انه في المؤمنين رحيما والمراد الرحمة الخاص اذن الرحمن تدل عليه الوصف والرحيم على الفعل يعني انه يرحم قسم العلماء رحمهم الله الرحمة الى قسمه عامه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 فهي رحمة خاصة والفضل بينهم أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا ولذلك نقول الكفار في الاخره يعاملون بالعدل لا يعاملون بحس البهائم وغير العاقل كذلك يعاملون بالعدل لان الله يقضي بينهم بين البهائم ثم يأمرهن ان يكن ترابا فيكن ترابا ولا نعيم فالرحمة اذا كم نوعا او قسمان عامه تشمل جميع الخلق خاصه تقتص المؤمنين الفرق بينهما ان العامه انما تكون في الدنيا فقط والخاصه تكون في الدنيا والاخره اللهم احمد وذكر هذين الاسمين الكريمين عند البسمله التي تتقدم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 قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الهنا للاستغراق اي جميع الحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل واللام في قول الله اما للاختصاص واما للاستحقاق اما للاختصاص واما للاستحقاق ولا تنافي بين المعنيين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 على الجميل الافتهاري ولكن هذا ليس صحيح لان الثناء يكون تكرار الحمد والدريع هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عب عبد حمدا واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي وهذا يدل على أن نثنا هو تكرار الوصف الكامل والاشتقاق يدل عليه لأن نثنا من الثاني وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعض الى بعض واما وأما قولهم على أتمل الاختيار فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل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 اللازم والمتعذي حبا وتعظيما لأن الوصف الكمال قد تصف شخصا ما بالكمال الكمال لا محبة الله لكن رجاء لما سيجازيك به وقد تحب وقد تمدحه لا على سبيل المحبة والتعظيم ولكن خوفا من شر. الحمد إذن لا بد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعليم فإن لم يكن على وجه المحبة والتعليم فهو متح وانظر إلى عنق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومتح مع تساويهما في الحروف نوعا وعددا الحروف ثلاثة هذا العدد النوع نفس الحرف ه م د لكن اختلف الترتيب الحروف حمد ومدح باختلاف هذا هذا الترتيب اختلف معناه اختلف معناه وال وال والنسبة بينهما الخصوص والعموم فكل حمد مدح وليس كل مدح الحمد لأن الحمد كما قلنا لا بد أن يكون على موجه في محبت عظيم بخلاف ذلك قد يمدح الرجل سلطانا أو وزيرا أم أشبال لا محبة له ولا عظيم الله لكن يرجو نواله أو يخافن منه أحمد الله عز وجل أما الحمد فلا وقد ذكر من القيم رحمه الله الفروق بينهما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 فهو رحمه الله بين بيان واضح الفروق بين الحنف والمالكي وبحث هذا المبحث حتى انضجه طرح وقال ان شيخنا يعني ابن تيميه رحمه الله كان اذا بحث في مثل هذه الامور اتى بالعجب العجب رحمه الله ولكنه كما قيل تالق الفرق نجديا فقلت له اليك عني فاني عنك مشغول لان الشيخ الاسلام ما عند التفرغ الى ان يتكلم في مثل هذه الامور ويتكلم بما هو اعظم وقد جمع اقول وزميلكم فريد ابن عبد العزيز الزامل المباحث النحوية التي تكلم عليها الشيخ سالم بن جنيه جمعها في رسالة لكنها لم تطرى بعد وهذا فجر ومر علينا من هذا النور مر علينا في كتاب اقتلاص صراط المستقيم لما تكلم على قول تعالى وخطتم كالذي خاط بحث بحثا ما تجده فيه أي كتاب رحمه الله المهم ما نرجع الى ما الحمد هو وصف المحمود ايش الكمال <تصفيق> على وجه محمود طالب لله قلنا لا من الاستحقاق والاختصاص لا احد يستحق الحمد كله من كل وجه الا الله عز وجل وهذا الحمد المذكور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 لكن اجعل عبارتك على عبارة السلب. فهم يقولون قال الله أو يقول قال ربنا أما قال حق هذه يأتي بين إنسان لأجل يفتح الأذهان أجل يقول سامع من هذا من هذا الحق لكن يقول قال الله التي بنيت عليها الألوهية والعبادة أحسن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 وليس بمعنى تحير كما زعم مبارك لأن الإنسان إذا قال الله معنا ما يجد تحيرا يجد ربا معروفا عز وجل لا, لا حيرة فيه, فيه يقول اصلها الإله لكن حرفت الهمزة لكثرة الاستعمال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 مشترى وانه لا يوجد اسم من اسماء الله ولا من اسماء الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا من اسماء القران يكون جامدا ابدا لان جامد معناه انه لا معنى له الا الدلاله على المعين فقط لان العالم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفن وخرن فلو قلنا ان اسماء الله او اسماء الرسول او اسماء الكتاب العزيز انها جامده معناها لا تدل الا على تعيين المسمى فقط ولكن نقول هي مشتقه تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه المعنى الذي اشتقت منه لابد بد الله مشتقه من الاله او الالوهيه وهي التعبذ الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض الذي وصف لفر جلاله خلق السماوات والأرض خلق أي أوجدها على تقدير محكم لأن الأصل في الخلق في اللغة هو التقدير كما قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري يفري يعني يفعل تفري ما خلقت يعني ما قدرت ولا معك أحد فالخلق إذن هو الإيجاد إيش على وجه التقدير المحكم وقوله السماوات والأرض السماوات مفعول خلق ولا مانع من أن نقول إنها مفعول خلافا لمن قال إنه لا يصح أن تكون مفعولا لأن المقول لابد أن يرد الفعل عليه وهو موجود وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق ولكن هذا تكلف والصواب الذي عليه أكثر المعرفين أن السماوات مفعول به مفعول به خلق, خلق السماوات والأرض السماوات من سما يسمو إلى على وقد بينا بينا على انها سبع وانها طباق وانها شذاد وانها مبنيه باي اي بقوه نقبل هذا في اسئله عندكم ولا نمشي نمشي طيب وقوله الارض معطوفه على السماوات وهي لفظ مفرد لكنه لا يمنع التعدد اذا ثبت أنها متعدد انتبه لهذا القيد لا يمنع التعدد اذا ثبت انها إيش متعدده ولو لم يثبت انها متعدده لقلنا انها واحدة هذا مقتضى الله لكن نقول ان المراد بها الجنس وحينئذ لا ينافي التعدد وهي متعدده لجلالة ظاهر القران وصريح السنه اما ظاهر القران فقال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اي في العدد ولا يمكن ان يقول قائل ومن الارض مثلهن في الكيبيه والصفه ما احد يقول لأن الفرق بين السماء والارض واضح فيتعين ان يكون مراد العدد وهو كذلك اما السنه فصريحه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرة من الأرض ظلماً طوقه الله به يوم القيامة من سمع ربهم من سمع ربهم فإحصال المرض بالأرض إيش؟ الجنس فلا ينافي التعدد وقد ثبت تعدد الأرضين لظاهر القرآن وصريح السن الناسب وجعل الظلمات والنور جعل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 الا ان يكون مقابل مقابلا بجسم تجلون الان الفرق بين ان تقابل الشمس جسما قابلا للحراره وجسما غير قابل وقسماً قابلا لنصاعه الضياء قسماً غير قابل لان النور لا يمكن ان يكون قائما بنفسه ولا يتبين الا اذا كان ايش منعكسا على على على جسم فهذا والحكم من قول وجع حكمة اخرى ان الظلمات والنور تكون حسيه ومعنويه تكون حسية ومعنوية اليس كذلك ظلمه الليل ماهي حسيه حسيه ظلمه الجهل معنويه ومن التجال معنى كذلك النور نور النهار حس نور العلم والإيمان معنى ومن نور العلم والايمان استنار قلب كلام الله عز وجل وكرم الله تعالى غير غير مخلوق كلام الله غير مخلوق مع ان القران يسمى نورا كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا واضح فلذلك عبر الله عز بالجعل لأنه يتعلق في المخلوق وغير المخلوق وجعل ظلماتهم النور ثم الذين كفروا بربنا عليهم ثم الذين كفروا ثم حرف عط معروف ويفيد العط والتراخي وإن شئ يقول الترتيب والتراخي يفيد الترتيب والتراخي لكم عن الايه ثم مع ظهور هذا الامر والله خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور مع هذا الذين كفروا لربهم العالمين مع ظهور الايات ولا شك ان كفر الكافرين مع ظهور الايات اشد في اللوم والتوفيق ممن ليسوا كذلك وقوله كفروا بربهم بربهم هل نجعلها متعلقه بكفروا او متعلقه يعجلون التركيب محتمل ان تكون كفروا بربهم يعدلون اي يعدلون به غيره ويحتمل ان تكون الذين كفروا نعم منفصله عن قوله بربهم يعدلون ويكون الذين كفروا يعجل يعدلون بردهم أن يجعلون غير الله معادلا لله تبارك وتعالى. سبع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وال. الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سروكم وجهركم ويعلم ما تكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض سبق تفسير هذه الجملة ها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 كفروا بربهم يعدلون هل الجار والمجرور بربهم متعلق بكفروا أو بيعدلون الأولى أن يكون متعلقا بيعدلون لأن, لأن هذا هو المعنى المقابل أما الذين كفروا فمعروف أن المراد كفروا بربهم وإنما قدم على عاملهم مراعاه لفواصل الآيات لأن الفواصل إذا جاءت متناسقه كان ذلك يكون على على السمع وأقبل للنفس قولت وثبت ثم ادل على التراخ يعني انه بعد ان تأمل ونظر وعلم كفروا والي الله وعدلوا به غيره فجعلوا له اندادا في هذه الايه كريما من الفوائد اولا ثناء الله على نفسه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 وحمد نفسه وتبرك وتعالى على إنزال القرآن الكريم فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسم الشديد مذلي الله تعالى يحمد نفسه عند الأمور العظيمة لأنه لأن هذه الأمور العظيمة توجب للعبد المتأمل أن يحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إتقاله وإنعامه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن خالق السماوات والأرض والله عز وجل خلق السماوات والأرض. ولا أحد يدّعى أنه يخلق السماوات والأرض. حتى المشركون لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لقالوا الله. ومن فوائد هذه هذ هذ هذ هذ هذ هذ هذ هذ الآية الكريمة أن السماوات مخلوقة وليست أزلية قوله خلق السماوات والأرض فيكون في ذلك رد على الفلاسفة الذين قالوا في قدن هذا العالم وأنه أزلي فإن قولهم هذا مرضوط في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع. جمع لأنها جمعة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 كل ما في السماء فهو أعظم ما في الأرض قال الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء فناها رفع سمكاف سواه إلى آخر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يعبر بالمفرد ويراج بالجنس الجنس ما كان زائدا على المفرد لقوله والأرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما قد يؤخذ منها أن ملك ظهر الأرض فقد ملك اسفلها حتى لا يقال انه ليس لك الا ارضا الا ارض واحده فلا تملك الارض الى تخممها وقد قرر هذا العلماء رحمهم الله فقالوا ان مالك الارض يملكها الى الارض السابق وعلى هذا دل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبيع الرضي ومن فوائد الآية الكريمه التعبير المختلف بين خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنمور فإن لقائل من يقول لماذا اختلف التعبير هل هو مجرد اختلاف لفظ أو هناك فرق أو هناك, أو, أو هناك فرق لننظر جعل تأتي بمعنى خلق لا شك ويدل لهذا قول الله تبارك, قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة نعم لا قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجه وقال تعالى في آية أخرى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجه ليسكن إليه فدل ذلك على أن خلق وجعل معناهما واحد وعلى هذا فيكون التفريق هنا لمجرد اختلاف اللفظ فقط وقيل بينهما فرق فالخلق إن شاء الخلق إن شاء لذات المخلوق وأصل المخلوق والظلمات وصف في المخلوق وكذلك النور ولهذا لا تجد للنور جسما يشاهد ابدا انظر إلى النور لا يظهر إلا على سطح. أما في الفضاء فلا يظهر النور وما نشاهده احيانا من السهم الأبيض إذا ضربنا بشيء له قوة الفوذ من الضوء ليس هذا النور لكنه انعكاس للذرات صغيره في الفضاء وليس هو النور بل هو انعكاس لهذه فلما كان النور والظلمة ليس شيئا محسوسا وانما يظهران في غيرهما عبر عنهما عن بكلمه جعل وهذا هذا لا شك انه ابلغ من ان نقول انه ليس بينهما فرق وانما اختلف اللفظ فقط من فوائد هذه الايه الكريمه ما يحصل من جمع الظلمات وافراد النور بعضهم قال إن النور أفرد لأنه شيء واحد النور والظلمات جمعت لأنها تختلف باختلاف اختلاف الجرم الجرم الذي حصل به الظلم حصل به الظلم فمثلا لو كان معك زجاجة مشمعة وجعلتها بين اللمة وبين الأرض صار صار هناك ظلمة أو لا ها؟ لكنها خفية وإذا جعلت شيئا ثخينا صار ظلمة سودى بي فلذلك جمعت الظلمات من أجل أن الظلمة تختلف بحسب الجسم الذي أوجده أو الذي وجد به فجمع. وبعضهم قال لأن الظلمات هي الأصل هي الأصل والنور طارئ عليه والظلمات معروفة أنها تختلف فمثلا الظلمات في وقت تكون السماء فيه ملبدة بالغيوم ليس كما إذا كانت السماء صحوا الظلمات في قاع البحر ليس في الظلمات في صحب البحر وهل ما جاء هذا إذا قلنا إذا إن المراد بالظلمات والنور ما كان حصيا منهما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 الطرق الأخرى متعبجة قال الله تعالى وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل نعم من فرائل هذه الآية سفه الكفار وأنه لا عقول لهم وجهه أنه بعد ظهور هذه الايات العظيمة عادلوا بالله عز وجل جعلوا له عديلا وندا وهذا يبل على سفههم وإن كانوا أذكيا ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وبأن الله تعالى دائما ينعى على الكفار فقدهم العقل أكثرهم لا يعقلون وما أشبه ولا في هذا كثير وهذا هو الحق أن الكفار ليسوا عقلاء والمراد في نفي العقل هنا نفي عقل التصرف مو عقل الادراك هم عقل من جهه الادراك ولهذا تزمهم الطاعات ويزمهم الاسلام لكنهم ليسوا عقلا من حيث التصرف بل هم سفه وما احسن ما قال الشيخ الاسلام رحمه الله عن المتكلمين قال انهم اوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. وَأُوتُوا ذَكَاءً ولم يؤتوا ذَكَاءً هم عندهم فهم لكن ما عندهم عند يعني بالشريعة وعندهم إدراك لكن ما عندهم عقل ومن فوائد الآيات الكريمة أن ربوبية الله تعالى عامة للمؤمن والكامل كذا لقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فجاء جعله سبحانه وتعالى جعل نفسه ربًا لهؤلاء ولا ولا فيه لكن هذه الربوبيه إيش العام هناك ربوبية خاصة للمؤمنين تقتضي الكلاء والعناية والحفظ والتربية وقد اجتمع النوعان في قول سحرت في عون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 وهو معروف وذلك بخلق أصلنا وهو آدم أما الإنسان فقد خلق من ماء مهيب من النطفة لكن آدم خلق من طيب ثم قضى أجلاً أي قدر أجلاً إن قضى وانتهى وأجل مسمى عنده مسمى أي معلوم عند الله وهنا الأقضى أن تقف ثم قضى أجلا ولا تصل لأن الوصل قد يشعل بالتناقض وجهه أن الأول منصوب قضى أجلا والثاني مرفوع والحكم أيضا مختلف كما يتبين شاء الله وأجل وأجلا مسمى عند الله وهو قيام الساعة فإن هذا مما يختص الله به عز وجل قال الله تعالى يسالك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرسأها قل إنما علمها عند رب هذا عند الله لا أحد يعلمه ولا أحد يعلم عن انقضائه أما الأجل الأول نعرف انقضائه إذا وجدنا الغجل شاء الله ثم اماته انقضى العجل أو لا قضى الله أجله وعرفناه لكن الأجل المسمى المعلوم عند الله عز وجل يختص الله ثم أي بعد أن عرفتم أنكم خلقتم من طين وأن الاجال تنقضي في علم منكم واجل آخر غير معلوم بعد هذا تمترون والامتراء هو الشك أي تشكون في البعض هنظر الآن كيف ذكرت الآيات الأولى شرك هؤلاء بربهم عن كبار ثم ذكر نوعا آخر وهو الكفر باليوم الآخر لأن الشك فيما يجب فيه اليقين كفر من فوائد هذه, هذه الآيات الكريمة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 ففيه دليل على قدوث بني آدم وأنهم مخلوقون من العدم ومن فوائد ريالة الكريمة الإشارة إلى أصل بني آدم وأنهم من الطين والطين من أين؟ من الأرض وقد قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فإن قال قائل ما الجم بين هذه الآية؟ وبين قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال صلصال وقوله تعالى خلقكم من تراب هل بينهما سهل وذلك ان اصل بني ادم تراب صب عليه الماء فصار طينا ف بقي زمنا مده طويله فصار صلصال لانه يسود واذا صنع منه الشيء صار صلصالا له صوت اذا ضربته باصبعك صار له صوت فلا, فلا خلاف ولا تناقض واعلم انه لا يمكن ان يقع التناقض بين دليلين قطعيين ابدا لانه لو وجد لو لو تعارف بينهما لم يكونا قطعيا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 إذ أن الدليلين القطعيين النسبة بينهما التناقض والنقضان إيش لا يجتمعان ولا من فضلك اقلب الشريط.